بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله قلنا سورة الجافية صفحة أربعمائة من أول سورة بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين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 ننت الحروف السادقه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هذا الكتاب تنزيله من الله العزيز الحكيم من الله العزيز الذي لا يغالب ومن العزيز الذي لا يغالب ولا يقدر احد عليه الحكيم في تصرفات كلها ما يتصرف الا الصواب إذن كل ما فيه صواب لانه من أشب. من عند العزيز الحكيم وكل ما فيه من وعيد أواد فلا بد يتحقق لان من العزيز الذي يقدر ولا أحد يقدر على يعني على يعني مغالبته إن في السماوات والأرض لايات للمؤمنين هذه السماوات والأرض قال هذه آيات للمؤمنين دلهم على أن هناك خالق قادر عليم حكيم ها ف... يعني تدعوهم إلى الإيمان به وترك عبادة غيره هذا لكن لمن للمؤمن الذي بي إيش تعملو عقولهم نعم وفي خلقهم وما يبق من دابة مبلغ قال إيه في الوضع إيه آيات للناس جميعا هي آيات للناس جميعا ما بللنه قال للمؤمنين يعني المذيب ينتحر بها نعم المؤمنين يعني في الواقع هم ذي بينتفعوا بها هذه الآيات <تصفيق> يعني آيات هنا ويعني آيات آيات يعني أدلة في أدلة للجميع لكن إشترى هذي بيع يعني هذي بيستفيد منها هم المؤمنين فلذا قال آيات للمؤمنين ولا في الواقع هي آيات للجميع لكن ذي بيستدل منها ذي بيستفيد منها وذي عقولهم هم المؤمنون وفي خلقكم حتى نفس خلق الإنسان في آيات عجيبة. وادل على على خلق الله كذلك اذا وفي خلقكم وما يبث من دابه كل ما بثها الله من دابه لانها يعني دواب كثيره وحيوانات كثيره وكائنات كثيره ايضا فيها دلاله كبيره على على الله ليش قال لان فيها التكثير يعني يقول يا يعني ما يعني يعني كائنات كثيرة يعني يعني بكثرة الله خلقها في في خلقها أيضا قال على على الله نفس المضار وما يبث يعني يستعمل مضار عاد حتى إلى الآن بيستمر هذا إلى الآن عاد, عاد ب إلى الآن بشكل كبير إذا قال وما يبث من دابة آيات يعني قلنا آية يعني أدلة نقوم يجيبون الذي بي إيه عقولهم استعمل عقله حتى فلذا يعني كان قال لي يعلمون بده بيستري يعلم بيستري يعرف كانه بيستعمل عقله واختلاف الليل والنهار يعني هيك هنا اختلاف بالكتب نعطف على ايش قال قال ان في السماوات والله في خلقكم واختلاف نعم في السماوات وفي خلقكم وفي اختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار وما الله كذلك اختلاف الليل والنهار اي حتى أنها ايه متجدده فيها جمعت بين كونها ايه يعني دليل على قدره الله وعلى على الله ان هناك يعني من يتصرف بشكل يعني بنلاحظ اثاره يوميا قد ما يحصل ليل ويرجع ينتهي ويجي ايش نهار ويجي ينتهي هذا قال اختلاف الليل والنهار اذا هذا من ناحيه القدره ومن ناحيه انها ايش فيها منفعه للانسان يعني ما هي أم امور عشوائيه باختلاف الليل والنهار وما انزل الله اختلاف في ويش. اختلاف الليل والنهار يعني المراد اختلاف يعني ليل ورجع يخلفه ليل النهار الليل كل واحد يخلف الاخر كل واحد يجي بدل الاخر مع اختلافهم اختلاف كلهم يعني, يعني كل الاخر كل واحد يجي الاخر وقال واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وكذلك الأمطار الذي يجيبها الله يحيبها الأرض الميتة الميت هذا أيضا للناس على الله وعلى أنه يصرف الأمور وعلى أنه على أنه الأرض قال وما أنزل الله من السماء من رزق يحصلوا بسببه على على الثمار وعلى يعني أرزاق كثيرة بسبب المطر. يسمى الشيء باسم سبب. به الأرض هذا الماء ذي بينه الله. نعم سمى السبب المطر هو سبب في الآشق. نعم هو سبب في في الرزق في الثمار المطر الماء سما عبر الله عن ال... يعني عن الماء بيقولها ايش سماه رزق يعني ذي النتيجه النتيجة المسبب سمى السبب بسم المسبب نعم قال في به الأرض بعد موتها بعد ما تنتهي بيجادس الحياة في وتدب فيها الحياة وتصريف الرياح كذلك الرياح تصريفها وتغييرها مرة تتجي إلى جهة كل مرة يعني تتجه إلى جهة ومرة هي جيه إيش حارة مرة هي جيه باردة ويعني و... إيش و... في هذا أيضا يعني ما هو أمور إيش ما يمكن دي أمور عشوائية الأمور يعني لو بحاجة فجأة ولا على ما بيقولها للطبيعة مدي حاجة معينة ولا تغير لكن تغيرها يقول العلم به مختار هناك فاعل بيقولوا فاعل مختار هو اللي بيغيرها إذن وتصريف الرياح هذا كلها بها ايات لقوم يعقلون تصريف الرياح والسحاب نعم وتصريف نفسه تصريف تغيير تصريفها تغييرها مره كذا مره كذا مره تجي من هذه الجهه مره من, من الغرب مره من الشرق مره حاره مره دافئه قال مره يوقفها مره يمشيها قال تلك قال هذه ايات لكم يعقلون يعني كل هذا في الواقع دلنا على ان بشيء وراء هذه الاحداث وراء هذه الـ يعني ال يعني هذه التصرفات فاي واحد عاقل المفروض يستفيد من هذا يعني هذه ادله لاي انسان عاقل تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق تلك يعني هذه المذكورات تلك يعني المذكورة آيات الله أدلة نتلوها عليك بالحق يعني نتلها عليك بغرض الحق لأن القصد مننا بالغرض الحق كأن لأن القصد أنك تعرف وتفهم الحق ما هي يعني لعبها ولا يعني بغير فائدة جينا بها تريناها عليك ليش بجيب تعرف الحق وتفهمه وتعرفه حقها بعقلك يعني لأنه جاء لنا بأدلة عقلية إذا تامل أواحد جاء عليك أي عادل بقي باست... يعني باست... يستفيد منها وبقي من بالله إذا الغرض منها تعريف الناس وتوضيح الحق لهم وتحذيرهم من إيش من ما... من العقاب الذي يجي أمامهم قال في ايات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون إذا ما نفع كلام الله ما ينفع فيهم قال إحنا نقول بعد الله وآياته ويشي بعد آيات الله مكاني الله آية ما بلاش هي آية الله لأن العرب قال بيستعملوا هذا الأسلوب قال بيقولوا تقول أعجبني زيد وكرمه وقصدهم اعجبني كرم حنقول اعجبني زيد وكرمه ويعني وش المعنى يعني أعجبك الكرم ذي هذا المقصود حينقول يعني بعد الله آياته يعني بعد آياته فقال هنا ايه إذا ما نفع في هذه الآيات آية الله في الواقع بتأثر فالإنسان هذه يحاول يتامل فيها يقول لها تأثير بلغ إذا استفاد الإنسان ما من عد ما يستفيد يعني وش أي كلام عبا يقنع إذا ما استطاع يقتنع كلام القرآن هو تاثير عجيب في الناس حين تأمله واحد قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون إذا ما نفع فيهم هذه الآيات وآيات الله وش عبا ينفع فيهم ويل لكل افاك افه يعني ما يرضى يعني ي يستكبر هذه الايات ويكفر بها قال ويل له والويل يعني الهلاك هلاك لكل افاك الافاه يعني الكذب الافكه الكذب افاك يعني يختلق وفي مبالغه فيها مبالغه كثيره لاستلاك للكذب يعني قال الكذب. ما قال الكذب. يعني يعني كثير الكذب يختلق الكذب عزيز. من إن الإفك والكذب حين قال إن الذين جاءوا بالإفك جاءوا بالكذب هنا الأفاق الذي يختلق الكذب وكثير الاختلاف يعني كذاب. قال ويلو اللي كل أفاق أثيم وأثيم أيضا قلنا لكم فعيل مبالغ في أش من أمثلة المبالغة مبالغ في في آثم يعني في من يفعل الآثم والذي يفعل المعصي الذي يستحق عليه الذنب ليرتكب الذنب قال له آثم لكن إذا أكثر قال أثيم يعني كثير الآثام فقال لكل أفاك أثيم يعني لكل كذاب كثير المعاصي كان قال مبالغ في المعاصي لأن هنا قالوا أصلاً كان الكلام في, في يعني في بعض الله في بعض الله يتحدى ناس تجرأوا زيادة ويسخروا من القرآن مثل ما حصل مثل ما من أبو جهل مثل ما قال لهم في كيرة الزجقم قال هذا ما عليكم، الزكم، الزكم، قال قال إنه زبدةه وتمرو قال يغمصوا عليهم بيقولوا الزكم، يعني يغمص عليهم قال ها الزكم، ما بيهددنا إلا من هذية يعني تهديده هذا ما يشي ونبيله مثذية، الزكم، ما عليكم بيسخرية من الزكم وكذلك قال المسيح ذات هذيذ ذاتذبية حاجب بخاصم وقصته الإبطاء آيات الله ابن الزبعراء قال، عبد الله بن الزبعراء هذه قال يعني قالوا الله إن قال الله النهش قال إن ما تعبدون من دون الله حسب جهنم اللي قالها غلبتها حسمتها يقول الرسول قال انكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم قال وبس الأم. كل الأمم قال قالها حسمتها الحين هو إن في جهنم والنبي ما أراد الله كل ما يعبدون يعني حتى يعني لا يعتقدون إذا هي حجارة ما هي حتى الحجارة بتجيه جهنة وهي وضوض ما تعبدون يعني ما هي حجارة أراد النبي إذا ما تستهم الله المحاججة والمخاصمة ما تستهم العيش معرفة الحل فقال ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات, آيات الله حيبونا رقم مثل ذولها قال يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكراً يسمعها ثم يصر ولا يعني يقيم على رأيه ولا يرفع يعني ولا يرفع الثاني ولا يرفع يعني آشر. يؤمن يصر على يعني حين قال يصير برو مثله ما اسمع يصير مستكبرا يعني هذا السبب يعني الإصرار كده بيّن إنه صر وحال كلهم مستكبر يعني يعني إيه يعني, يعني أبا ما خلته إيه الكبره انه يرضى بهذا الكلام ولا في الواقع كده هو كده ما ما بلق إيش الكبر إذا منع من الأشيء من من قبولها وتقبلها الكبر، فإذا قال يصير مستكبرا كألا يسمعها حتى مثل مثله ما يسمعها هذا شدة الاستكبار يعني مثله ما مثله ما كلمت أنت مثله ما مثله ما قيل شيء يقال كألا يسمعها فبشره بعذاب ألم إذا مثل هذا بشره هو قالوا يعني تهكم بحيث نقول بشره بشرة عارف لما بيجي للخير. قال هذا يبشر، يبشر باجي الهك لكن عذاب ألم فبشروا بعذاب ألم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هذواء قال مثل هذا إذا علم من آياتنا شيء إذا درى بحاجة قالوا بعضهم قالوا بعضهم إذا علم شيء من آياتنا، إذا درى جاله مدخل مدخل جاله له كذا فرصة إنه يعني في آية من الآيات راح يعني اتخذ آيات الله كلها هزوعة ايه قال حين قال لذا علم من آياتنا شيء ان اتخذها الآيات الآية كلها حين قال علم اي حاجة يعني لذا جاله من اي مدخل حتى ما بلا مدخل على ثواثمه فين يتوهم فين يتوهم من قبل الشيء فيه قدف القرآن رأى في القرآن كله واستهذاب القرآن كله وسخر منه كله مم. مثل ما حدث من قناه من ابن الزبعراء هذا حين قال انكم ما ما تعبدون حسب جهنم عنتم لها وارداً جربت الآية قام يشكلك في الآيات كلها ويستهذبها ويصر بها ويضحكه قام الناس كلهم يضحكوا عليها فقال هذا هذا الألب فاخر الأفين وإذا علم من آياتنا شيئا استهزأ هزوا ولا يكلهم عذاب مهين قال إذا هم من قال باي لهم عذاب مهين ومذلهم في الحين جوال إيه ما يقول المان عليهم الاكبر مانع لهم من قبول الحق. هو الإيه التكبر والاستعلاء. ماشي إرخ لهذا الرجل. يعني ليش ما جاء واحد رجل عظيم؟ ولا واحد غني؟ ولا هو يعني التكبر هو أكبر شيء بينهم. ورجع بيتحدثهم الله برجع يجيله عذاب. إهينة لأجل هذا التكبر. قال هذي ببحث عن التكبر وعظم. قال برجع يجيله إذلال. نعم. قال عذاب مهين هذا قال ولا لهم عذاب مهين كأنه ربما حتى في الدنيا فإذا قال من وراءهم جهنم وعباءة جي بعدها جهنم لا عندك ابو جهه ولا بي يقول من وراء ولا يجي واحد بايسبر لا انه بيقول انه جالهم يعني حتى في الدنيا جالهم يعني يعني انت قبل يعني انت صار الاسلام في بدر وجالهم ايش ذاك ابو جهل قال كان بيتكبر ورجع ا اظن ابن مسعود ومدري من هذي كان قصير وصغير رجع له قلت له اي اي يطنب فوقه ايه دي كان يعني ما يعني ما كان شيء ورجعاه في اهانة له سمعتهم لا ضوا من وراهم ولا حاجه ها لا سالم اصبر عذاب وين مصروف بين من وراهم كذا بعد كذا الحين يقول علب لا سالم لا معذب من وراهم ودا والله ظالم على لا يا فا له اللي ظاهر قال حذاب مهين في الدنيا ومن وراهم يعني وعبا يجي له بعد يقول من وراهم عذ بعدها ها جهنم اللي جاي له جهنم من امامي نعم من وراهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا وهذا ذي جمعوا من أموال قال ما هنا فعل امشي ما هنا فعل العذاب نبا تخفف فيشي أيضاً ينبه يعني كان الله ينبه في كثير من المعاصي أنها ما هي نافعة، والناس بات عارض بالضد مثل ذي ما هو نافع له يعني الناس كثير هذا ولا مثلا التكبر من أهم وال وال أيش على أموالهم هذا الأموال أذي تركوا الإيمان لأجلها ما هي نافعة لهم وبايدخلوا جهنم ولا يمزون لهم شريعة يعني يقولنا فالذى يعني بيحذرنا الله من يعني لا يجمع الإنسان في المال ويخلي أشيها ال يكون الطماع سبب فيه في انحراف الإنسان لأن هذا المال لو ما كم ما معه مسويل الشيء.رجع قال ذكر حين قال في آيات لو رجع حين يتعامل يعني زوج العذاب لو كل ما في الأرض ومثله ما أه نبي يستد يعني ما هو شيء. فقال من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا هذه أهم الأمور ما هنا في لا يغني يعني لا ينفعه لا ينفعهم يعني في شيء بأي فائدة يعني ولا مستخدمو من دون الله أولياء ولا خذان خلاه هذي قالوا با استخدمو شفاع الله صنام هم قال لهم شفاع هؤذر قال ما هم نافعين لهم ولا مستخدمو من دون الله أولياء وهم لا يغنو عنهم شيء استخدمو اولياء يعني نبا ينفعوهم ويشفعوهم عند الله وبا يقربوهم عند الله هن قالوا يقربون عند الله يدفع ما هم نافعين لهم ولا هم عذاب عظيم وما بلا له, له عذاب عظيم يعني شديد وقلنا على الحين يقول ربي هذا الكلام ما هي ما فهم الانسان اذا قال باجي عذاب شديد ولا يجئ لان الانسان مع قدرات لكن يعني قدره الله كيف فعذاب عظيم قال هذا هدى هذا هدى يعني في هذا هدايا يعني في هدى فيه للناس وانشاد للناس وتحذير و يعني دلاله اذا عفا كان هدا يعني هدا يعني اي هدا كان هذه كان قال يعني ايه قالوا نكا قال نكاة قال شري هدا يعني كامله الهدايه هذا هي في... هذه يعني قمه الهداية كان قال يفيد التكمين التنكير هذا يعني انه كامل في هذا الامر بس الحصر منين قال يعني ما هو حصر يقول كيف حصل؟ يعني أشتغل الجنس الثاني الكامل لا أشتغل الجنس الكامل أشتغل الجنس كامل يعني وذي فيه أك أكثر شيء في, في الصفة يقول الرجل هذا ذي هو رجال صدق يقول هذا ذي هو رجال صدق. قال هذا ذي هو هدى قال من وراء الله يبت هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مضيج زين أليم قال الذين يكفروا بآيات الله ما يرضى يستمع يسمع الآيات الله ولا يضرب الأدلة في سئته من عند الله لهم عذاب من ريد أليم قالوا شو قالو الريد؟ قال الريد العذاب الشديد هذا مثرو المبالغة فيها يعني في شد العذاب والعذاب الشديد كم ريد؟ قالها عذاب من ريد وهذا ريد هذه يقدم معناها العذاب الشديد قال أيضا إيش مصفيه؟ بأن أليم في عنا يعني قمة المبالغة فيها في شدة العذاب. يعني استحلفوا نعم على منه ها إيه لا يعني إنها الرج إذا والله أكده هو الرج بيستحي يقول الرج قالوا إيش العذاب الشديد ما قدرت العذاب الشديد أيش العذاب ورجع يوصفه بأنه ألم وقلنا أيضا حين جوا الكلام من عند الله هذه هو قاتل يعني قادر على كل شيء قال الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمده الله المسرف المسرف كيف سخر لكم البحر سهل لكم بحيث ان السفينه تمشي بسهوله ما يعني على الماء تمشي ما بلا هواء يقول فكذا وقال لك تمشي يعني سهل يعني دلله للانسان حتى يستفيد منه وينقل على عليه, عليه ذا حين اكثر الانسان يعني النجل على البحر البضائع والتجاره وعلى النقل لو لا وسخر يعني ما ما جعله هيك جعله كذا حتى قالوا ان النعومه فيه وال يعني ايه ب்أتي تمشي السفينة بسهولة ما هو مثل ما جاء على مثل جبال ولا مات تأسترعاش الشفينة السفينة تمشي بتسخرا هذلل له هيا 보�ي ايه بحيث تمشي السفون بسهولة الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك يعني تمشي بسرعة الفلك يعني السفون بأمره يعني بتختهر مننا ولتبتغوا من فضله يعني تجري السفون وتسافروا عليها ولتبتغوا من فضله حتى ألا بحت نفسه تبتغوا من فضل الله عفّيها الرّاق لكم يعني عفّيها الصيد الصيد تروها يعني عالمية تعتبر إن الصيدة دي في البحار يعني قديم معها بحر يعتبر من الثروة الكبيرة وفرصة كبيرة في فالثروة هذا ايش يعني بصيدة العزمة قاله ولي تبتغوا من فضله ولا عليكم تشكروا لجل كذا لجل لكم ترتاحوا ولجل لكم تتنقلوا ولجل لكم يعني تأخذوا منها الصيد يعني يدي لكم أموال من تستفيدوا وأيضاً يدي لكم ما تشكروا ولا لكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منها كل شيء سخره كل شيء في السماوات فلام جميعاً تر سخره. قلنا لكم مبلغ ربما لا. سخر لكم ما في السماوات. فإذا قلنا لكم كأن الفقر بال بالخلق هذا كله بجل الإنسان. بجل الإنسان حتى السماوات هذا كلها والارض. لأنه جعلها في بحيث تكون على نظام يستطيع الإنسان يعيش عليه. ما <تصفيق> شنو ما بقينا بالنسبة لا, لأ حركة الشمس حركة القمر حركة الكواكب كلها والنجوم كذلك ولو لم يكن قلنا في ذلك إلا أن الإنسان يتفكر فيها هذا تتخيل يعني الأجل الإنسان يستفيد لي الإنسان للمهارة <تصفيق> الإنسان. التصخير انها كلها لمصلحه الانسان فقط تمام كيف افهمها بعد كده تصير امره ما في ما في السماوات مم. كل الاجل يصير النظام الانسان تمام بس السماوات مثلا ربما ما قبلغناها اليها الكواكب ما وصلنا اليها لتخارها لاجل <تصفيق> مدركات الانسان في هذا التطور ذا انا قلت لو لم يكن الا معرفه الانسان وادراكه <تصفيق> فوك لا والله يمكن. تم... لا. ما تمكنوا ايش ذا ما بتمكنوا من من ما فيها قال وما في السماوات ما في ان في ذلك الآيات اللي يَتَفَكَّرُونَ ليوم يتفكرون يعني في, الآي... في الأشياء. قال هذا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 ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون وترى كل امه جافيه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق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 ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتحدتم آيات الله هدؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم قال الله تعالى قل للذين امنوا يغفر للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قال المؤمنين اذا تعرضوا يعني ايش الحين يقول استفزازات من المشركين في يتركون لا يثيروا مشاكل ولا يسوون يعني على كلام بعض المرات على كلام كذا فقال قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله يعني الذين لا يرجون يعني ما يتوقعوا ما بيؤمنوا بايش بالله وباليوم الاخر انه ايش بيحصل؟ يعني بالحساب والعقاب ولا بمصائب تأتي من عند الله لانه ايام الله قالوا من, المصائب تأتي من عند الله ما بيؤمنوا بعلاقه تقول لي باجي الله سواء قلنا و وقا... على المصائب بيقولوا ايام العرب بيقولوا أيام. أيام العرب الله يعني ولا مصائب من الله فذي ما من الله في الدنيا ولا كذلك في الآخرة ما عقاب ولا يمنوا بعقاب ولا حساب فهؤلاء قال لا تنتحبكم بهم ولا تأج يعني إذا ثاروا حاولوا استفزوكم في كلام ولا في مناجاة تأعرضوا عنه اعرضوا عنه قال يغفرو الذين يعني لا يثيروا مشاكل ويكونوا يسببوا خلافات ومشاكل يغفرو يعني في الواقع اعرضوا عنهم يغفرو يعني تقوم وكأنهم ما فعلوا يغفرو للذين لا يرون أيام الله ليجدي أقوم بما كان يكتبل الله برجاءه جيك دي هذه يخطيبها دايدين بعملها يعني خلاص سالفة على الله حتى بعضهم يقول إن هذا آية بيقولون أنها منسوخة وأنها كانت قبل القتال لكن فلذا قال قال لا, لا يعرضوا عنهم إذا إذا قالوا وبعضهم قال ما إحنا في حاجة نقول لا لأن في أي سبنا نقول لا يعني مثل هذه الأشياء إذا به بالله إنك أشياء كذا ولا كلمات ولا مثلك سب واحد ولا في قال اتركوا أما إذا باجوا يتجرف له مثل الثاني الهم يعني ماذا قلنا إيه يعني قاله يجزي نعم هلاهم يعني بيقول هلاهم برجع ربي ذيهم وذي باجادهم يعني ما أنتوا الجذع عليهم الله برجع جادهم بحسب إيش عملهم يجزي يغفروه يجزي جواهم بما ثان يكسبونه آه بقينا حين قال بالنسبة لعرب يغفروا قالوا إن هنا يغفروا إنه جواب شرط فعظم يقول للذين للذي آمنوا يغفر يعني بتقدير كلهم وطلب منهم أطلب منهم السامح فإن تغفر أنت كلهم يغفروا يعني كلهم يغفرون لأي كلهم يغفروا كان قال كلهم يغفرو فإن كلهم يغفرون هنا لأن لأن يعني لجل الأيه لجل الجزم هنا ما بيقولوا بعضم ذا جزم هنا وش الجزم الأمر ما هو سامي جزمه ولا بح يعني من أجل يعني من الجوازم بيقدروا فعلا الشرق قال كل لهم فاذا قال من لا لا ما هنا لا فوق لا لا كل هو ما بلا شيء وش بتفيد الايه الحين المعنى إنك إن إذا قال لم باغفره قلت له لم باغفره قل له بيقول الله يغفروا يعني اجتنبها الله على أن المؤمنين من يعني إذا تثيلوا هذا الأمر ويجتنيه كل ما هذا الأمر كل كلهم يغترف يغفروهم بايرض كلهم يدعيرض عنهم وبايرض كل ما هذا الأمر وبايرض وما هذا المصلحة يقول الله والله بيت والله أش ال الجدال من عمل صالح أمك لنفسه قال إذا القاعدة إن أي واحد يعمل صالح ها ولا إذا عمل صالح أم بذي بستفيده ومن أسأف عليها وإذا عسى وعصى لا اذنبوا الذنب عليه وانتم كذلك اي يعني كل انسان أذي عمل صالح ف يعني فهو ايش بينفع نفسه واذا بيعمل السيئات ولا بيعمل غير صالح يضر نفسه فمعرك يعني كأنك قال ما يعني ما هنا بالك اذا عمل صالح واذا عمل سيء فالواقع ان الضرر ايش عليك من عمل صالحا فلنفسي ومن اساء عليها ثم إلى ربكم ترجع ورجعوا ورجع إلى الله ويرجعوا يحاسب كل, كل على عاش على حسب عمل ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين قال قد آتينا بني إسرائيل الكتاب عطاهم الله الكتاب قلنا التورا انزل على موسى والحكم يعني كانوا بيحكموا بين الناس يعني مكنهم مكنه من الله بني إسرائيل يحكم الناس فحكموا واتهم الحكم يعني كيفية الحكم يعني ال يعني, يعني يعني فدهم إلى هذا الأمر أرشدهم إلى إلى كيف يحكموا بين الناس والنبؤة كذلك يعلم فيه من النبوة لأن كان فيها أنبياء قالوا ربما يعني بالآله ببني إسرائيل قالوا ربما نصف الأنبياء من يعني في كلها من إيش من بين إسرائيل؟ يعني لأنه حتى أحياناً في أو وقت واحد يجي مجموعة أنبياء في نفس العصر، في نقرأ تينهم يعني هذا يعني إيش قال الله قد أنعمنا عليهم؟ هذا بتبين لنا أن الله قد أنعم عليهم أولاً بنعمه في الدين، إن آتى أمر الكتاب والحكم يعني الشريعة هو معرفة الشريعة والفصل بين الناس والنبوة، وإذا ذكروا ذكر نعم في الدنيا ورزقناهم من الطيبات. واتعناهم ورزقناهم من الطيبات مثل كيف ملكوا أموال مصر بعدها هلاك فرعان ثروات كبيرة وأيضا كان الله بيه أجبين عم عليهم بينعم عليهم حتى قال في أثناء عجابهم أثناء عجابهم حتى أثناء العجاب, حتى أثناء, العجاب حتى أثناء الته قال المن والسلوى قال إذن ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين جعلنا لهم فضل على العالمين واختبناهم لا شيء لهذا المقام النبوة وآتيناهم بينات من الأمر التفضيل هو للكل أو لله؟ لا هي الأصل المجموعة نعم تفضيله نظر أن هذه أعمل بي لهم مكانا كبيرا وذي ما أعمل بفوزة التفضيل يعني عادها شيء خاص له بالنبوة والفنزانة لا بالنبوة وجعلهم عملة الحق وجعلهم يعني لا بس بس برجودي مثل هذا الأشياء يعني من بنى هذا الأشياء ومن بنى قنهم يعني, يعني, يعني الله لهذا مالغة مالغة اختارهم الله هذا الأمر اختارهم الله هذا الأمر هو تفضي اختارهم الله في النبوة لا يتخربوا يرجع بعض سهلا قالوا آتيناهم قال لي وآتيناهم بينات من الأمر يعني جعل لهم أدلة وأشياء يعني, يعني أشبينات من العلم وتبين لهم ويستطيع يبنغ الناس بها فمعجزات فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم لكن فيش ترجع هنو جاء أخلافات بينهم وتفرقوا يقال ما جاء الفرقة والاختلاف إلا بعد ما عرفوا يعني بعد ما ثبتت عليهم الحجه ما هو أنه ما بسبب إن ما عرفوا فما اختلفوا إلا من بعد ما جعهم يعني يجيل خصوصاً يجيل يعرفون الناس أنهم يعني ما هو ما الدين هو الذي فيه تفرقة ما الدين فيه تفرقة ولا فيه اختلاف الدين هو واحد ويدعو إلى الاجتماع وإلى التوحد لكن دولة اختلفوا حين اختلفوا ما هو السبب إلا أن به معانة ما هو المسألة قناعة كلها قناعة دينية ما هو مسألة قناعة دين يعني يتفرقوا كل واحد به قناعة الصد به قال ايه؟ يعني به ناج مخربين مخربين يعرفوا الحق وانحرفوا عنه فما اختلفوا وعصوا إلا من بعد ما ايه؟ إلا من بعد عرف ما عرفوا الحق بغي يعني تمرد نعم الاعتداء ها؟ يعمل. لا ياهم العلم ايه؟ يعني جد وصل ما يعني الـ الـ يعني الـ الشريعه الحقه علمها هو وعرفها قال بقي بينهم انما هو بسبب إيش يعني الظلم والتحاسد فيما بينهم والله يعني والله ما نفسها ما فيها كذب ان الله إن ربك يقضي بينهم يوم القيامه لكن الله قال بقى بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة قالوا قد آتينا بن إسرائيل ورجع بعدها جعلناك على شريعة أنت جعلناك على شريعة يعني على طريقة يعني على شريعة الطريقة ومذهب أو شريعة كانها جديدة م. لأن بجوبة أشياء أساسية مشتركة بين الأنبياء كلهم والرسل مثل الدعوة إلى الله والتوحيد وترك ما يعني عبادة غير الله كل أشياء ذي فيها توحيد وإن بالنسبة للمساء الفقهية والتكاليف بيسبر تغير فقال ثم جعلناك أنت على شريعة يعني أنت جعلناك شريعة كان خاصة بس ثم جعلناك شريعة لأنها بجهة المخلحة فكتفي تغيره ليش تغير الشريعة أحيانا إلا, إلا شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله فإن الله جعلها حيث نهاية الأم وتصرخ إلى أيام البيان نعم. نعم قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها جعلناك يعني توجيهات وشريعه من عندنا فاتبع هذا التوجيهات فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون اتبع هذه معك من, من الشريعه ذي الاتاك من عند الله من تعليمات واتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون يعني الامه كان, كان يحاولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم يحاولوا كبار وزوء وكذا يحاولوا فيه ان يميل إليهم في بعض الاشياء ونبن بيتعاونوا معه ويقفوا معه احيانا يرضوا عليها الثروه اذا قال ان كانك تريد يعني الزواج ولا ان كنا تريد الزواج كن زوجناك بأحسن النساء احسن النساء فينا وان ترك تريد المال جمعنا لك من المال حتى يكون تصير اغنى الناس وانت شيء كذا يرضوا عليه حروض واحيانا يطلبوا منه ربنا تمام واحيانا يطلبوا منه يعني يتنازل تنادر في بعض التشريعات احيانا يجرون يتناقر في بعض التشريعات وهم بيقوموا معه ويمن يعني انهم بيقوا بمسبح حتى الدين فانتصر بي فقال الله استدرجوا قال ها اتبع ما اتاك من الله فقط فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون يعني اي اراء يقول لك ما لا تتبعها نعم اي اراء خالص ما اتينا به فلا تتبع مهما كان نبهنا ها ولو وعدوه وعدوك مثلا باشياء ولو يعني حتى ولا يعتقد ولا تفكر باي حتى الدين تتبع دي من عيش من عند الله ولا تتبع اهواء ونبه على ارائهم انها ما هي في الواقع الا عباره عن ناتجة عن اهواء تخالف الدين فما هي في الواقع ناتجة عن أهواء. ما معهم الله ولا معهم شي على آراءهم. حين إذن إدعاء الله أنه يسوي شيء معين فما يشت... ما عمل الله مسألة الهوى، الهواء وتقليد وبس، فلذا قال فلذا قال بعدها إنهم لن عنك عشيئة لا تتبعين به وفيها إشارة وتهديد مم. تهديد للنبيل قال ما أمناك الله يعني إذا تبقى تنسب لن يغنوا عنك ما حقناه الآن ما... إما أمام الله إنهم عنك من الله عشية. فيها تهديد له يعني ما هم يسوون لك ولا حاجة إذا إيش يتبع في كنتم فيتركهم ويتبع إيش ما إيش ما أثابه الله يعني ولا يعني ولا يعني ولا واعرفن ما ما ما هو يعني انه لن يأتي منهم اي شيء فيه يعني ثمار النحذ ان كل ما يتبخ هو إيش ما هو لا بعض الماء لا ينافي عنها إنهم لا يغنو عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أضلي بعض هذا راضل من وذي يحاول يعني يحاول يعني انه يختلط معهم ويحاول يتنادر عن بعض الأشياء ويحاول يتصادق معهم يعني يعدد معهم ولا أكيد. ما هو ما, ما هو ممكن إلا إذا هو واحد منهم الظالم المفروض انك لا تكون إيه لا تحارف معه ولا تعاون معه ولا تتعامل معه, معه لأنه في الواقع ما بيجف معه ويتحارف معه ويتصادق معه إلا الظالم فاذا قال يعني أنت مداخعك أصبحت من الظالمين قال إنه قال إيه وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بعضهم اولياء بعض إذن لا توا لهم ذو أوهموك لا تواليهم. إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ وبعض. والله ولي من المتقين والمتقين من هو وليهم الله فانت إبقى على إيه؟ على الله والله خذي أكثر منهم وهم ما هم نافعين لك ما اذا قمت تسوي معهم ما عاد هنا فعلك في بيت تعرض للعذاب ولاهم ما نافع منهم. قال والله ولي المتدين هذا بصائر للناس وهدوة رحمة لقوم يؤمن. هذا القرآن وهذا الكلام هذه الآيات قال ما عبد النبي. ما عبد الناس يمعنون النبي. تمام هو. يعني إذا كان النبي كذا فالناس كذلك يعني يعني صح إن بعض الناس دحين. اللي يصلوا إلى مراكز يعني يتولوا على ناس بعضهم بجاء السيادة بتحكمهم ورجع باسم السياسه يتنازلوا عن أشياء مبادئ ايه عن مبادئ في الشريعة لأجل يعني بحجة إنهم يستطيعوا يسووا أشياء قال المفروض لا وما بالنسبة للعبائد وشرائنا المفروض ما نتنازل عنها ما نتنازل عنها لأجل أشياء نقول نحنا نجد نحنا على مع مع ناس ولا نحنا نحصل على رضا من الآخرين المفروض ما عجز هذا إنه واحد يتمسك بها يعني الابن الرسول لأن الله يتحذر الرسول وهدده فإحنا كذارش بالأولى إحنا بالأول لأن نحنا هذه ما هي بصلة هذه ما هي شلا مفلا حديني يا هو ذيك دخترها إحنا بالأول لأن إحنا أكثر رفع للخطأ لا المفاضل الدنيا حقتها له بالشيء ما يتعلق بالشأن ما في التنازه سهل. سر واحد مفرعة الدنيا. ودي في حاجة. قال هذا بصائر للناس. هذا بصائر يعني تروين للقلوب يعني المعرفة وذراك وزيادة فهم للناس. تنوير يعني كان البصيرة هي الفهم والمعرفة. فقال هذا بصائر للناس. وهدى ورحمة له وهدو لقوم يؤمنون. إذن هذا القرآن فيه تفسير للناس، تعريف للناس, وتعرف للناس وتعرف يعني تثقيف للناس. وفي هدايا للطريق ال يعني طريق الحق ورحمة فيه أي نعمة كبيرة للناس وفي إنقاذ الهم وبرحمة أيضا رحمة لأن الرحمة من الله يعني النعمة نعمة حتى في تطلع أيش أحوالهم وفي أي في الدلالات يعني لهم على ما يسعدهم إذا فيه رحمة قال هذا الكلام كله قال لي كوم يمكن أذهم يمكن يعني بالله يعني مشجلا بالله وبايه أذيب يمثله فأيمثله يعني ويعرفوه ويصدقوا ما جاء به. <تصفيق> نعم. أم حسب الذين تراه السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ يعني بل اللي حيقول بل أيعتقد؟ يعني هم قدرين أو أيعتقد الذي تراه السيئات يعني الذي ارتكب السيئات. التراف اللي تراه ولا أذي فعل حاجة قرط؟ مو تعرف الجارحة؟ اللي هو في الواقع على الأصل كذا. في اقترحوا يعني اقترفوا ولا فعل هذه ترعى السيئات عندهم انهم يرجعيهم سواء بيت... هم زي ما بيتوا وهم المتقين ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ماث عندهم نجعلهم سواء في المحيا وفي الممات <تصفيق> يعني في المحيا نحن احنا كذا يكون سواء في المحيا تمام لكن عندي ما تاخذ ذلك في الممات وما بعده الاثنين باقي سواء لا بحتاج الله يعني لابد أن يكون هناك تفرقة بين من اتبع الله واتبع الله وبين من عصاه. هذا قالوا فيها يعني يعني فيها وعيد وفيها تخويف تحذير. قالوا كان بعضًا بي يعني بيبكي ما يسمع هذا الآية. لإن ما دار أجي ترى يعني ذي صنف السياح أي سياح. ما دار يبي يسوى لا كفر ولا قال عند ذي ترى السياح أن باجي هو ذي مسدم فعاف الله. وكان بيخافوا كثير من المؤمنين لا يكون ايه يكون امنذي بيجترها السيئات وبجعله ايه ايه قالوا بعضهم قاعد يرددها انتري كم ايام تلقى الآية لما ام حذبا الذين اجترهوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم يعني نجعلهم سواء فالمحياه فالممات ساء ما يحكمون اذا اعتقدوا كذا يعني يرحكوا نفعل المعاصي وعنده النباج هو مثل الرجل المؤمن إن بعد خلا الجنة لا لا يشتي إنه المفروض إن الإنسان ي يت... يعني يكون يتحذر أشد الحذر ويخاف المفروض إن المؤمن يخاف حين على يفعل... يعني هو ملتزم ملتزم بكل شيء وعاد يخاف خلي ما واحد بيدرك كاب معصية في إيش؟ فالمفروض ما هو يجدو... إنه يقد يقنعنا يعني إن يعني إن إن لا يفكر قرائح منه برجع جوه سباع ودخل الجنة مثل ما بيعتك ذلك كثير يقول بماتا اياه معي مشكلة ربي ربي قال ربي غفور رحيم قال قال هذا الوالد بيحسن حسن الحسن قال ذلك ذنبي بيعارضه ربي هذه يتوي كذا هذه يقول ها ان ربي بيعي غفر له ان ربي بيعي في عارض ربي لأنه ربي بيقول النذيف على ماصيه بيعي عقفه جهنم يقول لا بيعي يدعي يغفر لي ربي ما يكارا قال الت... يعني التساهل في هذا و يعني ويعلل الواحد بنفسه ويتحلل باشياء كذب ويقول ربي رحيم ربي غفور ما يستاهل ويستاهل كثير من الاشي في في كثير من المعاصي يستاهل يقول ربي باغي يغفر له كثير نلاحظ يستاهل في كثير من المعاصي والله لا في بعض المعاصي يقول هذا هذاك ذاك ذاك يعبي يقتلوه ويشربوه خمر وجنون ما بلا قلنا هذيك هذاك ربي رحيم هلا ما الذي اجترح السيئة زيف على المعضية ما يعاقبها ربي فلا عادي تهاون واحد فيه فلذا ابو نارك كان فيقفوا كثير من المؤمنين عند هذه الآية ويخافوا ويقعدوا بعضهم ويبكين يتررهم دري كم أيام خاف لا يكون فالمفروض لا عادي تهاوى واحد بأي, بأي معصر لا عادي تهاون واحد فقال فقاله أم حسب الذين اقترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون حين يعتقد ان الله لا يساوي بين من امتثل واتبعه وبين من عثر وخلق الله السماوات والارض بالحق يعني خلقهم اجمل غرض الحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ما هو سابق ولا يرجع جهم كلهم يدخلهم الجنه ولو كل واحد يجلهم عاصم كل واحد يجزى بما كسب إن كان عمر صالح فأيش بيت هاي الجاهزين بجناهم كان عمل سيء ف النار وهم لا ظلم من الله الأئمة لا يظلم أحد ولا ينكشف على أحد هذا من الله في الحكم مثل المعاصي قلنا لهم في يعني ما رجع اللي برجع يبتلو كم مع معاصي وكم عمل طاعة المعصية المعاصي قال الله إذا ما يعص الله رسوله فإن له نار رجلا خالدين في عبده إذا عص الإنسان واحدة معصية بتخ <تصفيق> تخرب كل شيء تخرب كل شيء إذا عص الإنسان معصيه خرب كل شيء لأن إيش الن المار... إذا الإنسان بات خل جنة وإذا دخل جنة عباجي لا أجب على أعماله تيسوا أنا سواه ما سواه؟ كيف يلا أجب؟ فلذا بيقول إلا إذا تاب. سهل. الظاهر سهل إن عباجي لسه حتى بعض يقول فيه اعمال أعمال لكن الظاهر ربما تبقى له. قال أفرا من اتخذ إلهه هواه واضله الله على علم وختم على سميه وقلبه هنا يشتي يقول لنا أذيه؟ الآن لاحظ أذيء أذيء عصي الله في الواقع ما بلا يتبع هواه بيتبع هواه يعني, ما, يعني ما, ما ترك طاعة الله إلا يجيل هواه في نفسه ما هو يجيل قناعة ولا يجيل اشتباه ما يشتبه على الحج ولا يجيل قناعة عن ذيك والحج ما بله ما يحواه ما يجيل كبر ما سعاد يتبع النبي هذا بالنسبه بالنسبة للزعماء والله لأجل الزعماء لا يغضبوا لا يكون إذا قلوا الفقراء ما ما عمل للآشئ على الكبر والله بعضهم يعني اهتمام بآباءه وكذا آه ولو كانوا على ضلاء باله ولو كانوا على باطل فقال هذا ما إلا أهواء ما ما بالتفكر في الحق بنفسه إذن قال أفرأيت من اتخذ إله هواء قال وكذي اتخذ إله هوا يعني جعل الهواء إله له قال لأنه في الواقع المفروض ان الاله وذي تطيع فاذا اطعت انت هواك فجعلت انت اله قال امام الهدي حين تجعل الهواء يعني كما في نفسك حاجة وبدك بشيء سوى انت فجعلت انت الهواء اله لك هذا فرأيت من اتخذ اله هواء خامدل هذا وعطى الله الله على علم يعني مثل هذا الذي يرجح الهواء على طاعة الله ويطيع هواه ويترك طاعة الله فالله قال بيخذله بيخذله الله فاظ الله يعني أخذ له ما عد يعني ما عد وفقه إلى يعني ما عد يستر له أسباب الهداية خلاه كذا يعني بدون يعني ما عد له هذا الحذل وأظل الله الله على علم الله عالم به يعني عالم به كيف هو وربما ربما بيقول عالم بأنه كذا كذا مع ما بلا يعني إنه يعني ما بلا بيتابعه ولا يعني إنه الحق فهذا كذي يجرق فقال أظل الله على علم يعني ترك فهو داربة وعارف انه ما عاد يرجع من الحين الله لا انه سينا باي الكلام نفسه كرتي معه كان يجيها فقال اذا لاش أظل الله الله يشتيرنا الله حين, حين حرمه من الأسباب الهدايه ولا من هو والله عالم به وأن هذا الشخص يعني متجرع وأنه ما يشتي وربما أنه بيستمر على هذا معدناك يعني لو عاد جعل له أسباب معدن الله فأظى الله الله على علم وختم على سمعه يعني حتى أنه معد يمكن يقبل شيء من الكلام ولا عبيه يعني يعمل بشيء من الأشياء العقلية شاء العقليه وقلبه ختم على سمعه يعني كأنه ما عنده يمكن يسمع بالله في الواقع إن الله ما انجد <تصفيق> يعني على الهواء كان الله قد ايش كان الله قد ايش ختم على سمعه يقول ختم الله على سمعه وقلبه اذا ختم الله ختم على قلب على سمعه يعني ما يسمع وقلبه يعني ما يفهم وجعل على بصره غشاوة هذا كلها كنايات عن استحالة إيمانه بس يعني فهذا لا ما يستحيل أن يؤمن، فإن الله خلقه ما آخر. إحنا قلنا بنبالغ إذا يعني بنستعمل هذا الأسلوب، مثل إذا واحد يقول خلاص، ماذا يهجمون؟ يعني قلبينا كان يهجمون كذا، هكذا، والله في الواقع ما موجود. إيه، لأن مخلوقه على هذا. ماذا ما معد هنا في في شيء؟ كان يهجمون بطبيعة التج، لكن ما في الواقع ما هو؟ نخلقه الله على هذا الأمر. لكن من يعني خلاص أنه من, من اليأس من اليأس منه فأن هذا الشيخ الشخص ميئس منه نعم من صلاحة نعم ومن ايه هو ان الهداء وقلنا حتى يظهر لنا ايضا هذا المعنى ويؤكد لنا هذا المعنى انه يقول ليه اتخذ يعني هو وذي ثوى كذا فالله حرمه من ايه يعني ما هو مسابر ما هو على ما يقولون ذوالك المجبره ان الله ذي بيخليه ايه فل هو ذا ذي اتخذت بالالاله ولا هذه سواق هذا هو ترك هذا الطريق فالله حرمه من هذا حتى كأنه ما عده فاهم ولا عده سامء ولا عده يعني كأنه ما كأنه الحين يقول فمن بفهمه فلا فجزا معنا ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشارة يعني هذا الكلام أن هذا الشخص لا يمكن أن يهتدي يخبر الله هذه من استخذى إلى هذا قد إيش حرم خذله الله, الله وهذا الشخص لا يمكن أن يهتدي فمن يهديه من بعد الله؟ كن الله. والله إذا ما قد حرمها الله, الله يرجع عن هواه. هواه قال فمن يهديه من بعد الله افلا يعني كنا على خير فمن فما يهدين بعدله بين لنا إن إذا قد حرم بلا قولنا رأي لنا لنا نحن في حاجة إلى هداية من الله ومساعده من الله حتى لو الإنسان بيسلق طريق الحق فيحتاج إلى الهداية من الله لا يدخل على الشيطان لأنه مهما كان الإنسان قوي بيسلق الشيطان يدخل عليه يحتاج إلى اعتماد كبير على الله المفروض هذا الأمر لين تكون يعتمد الإنسان على الله في دفع الشيطان وفي أجل استمرار على يعني على الحق. قال الله ي... الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين قال اهدنا الصراط المستقيم قال اياك نعبد ونستعينك في كل شيء وفي ال... الهداه نستعين بك في كل شيء فقال افلا تذكرون و... وقالوا... وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا قالوا ما هي الدنيا موت. موت من حياء. نموت في الموت ونحيا ناس وناس قالوا ما بلاك كذا ما بلا الدنيا يعني ناس يموت وناس حي وخلص في الدنيا بس لا لا موثين لا الحين بيتكلم بالنسبه الدنيا بس اوه كانوا ايش تقول لايش ما بحياه ثانيه ما بلا حياه الدنيا ناس يموت وناس احياء وخلص ما عاد بشي او معاشه نرجع نرجع فيها نعم فنمس عليك يا ابو ها لا ما هو النموت إحنا ونحيا قال يعني قالوا يعني بقولوا بقولوا كذا بعضهم كيف سيره كذا النموت ونحيا يعني نأتي موته نأتي حياه وبس في الدنيا ذه وبس ما عبيش غيرها ما أبي يوم آخر يعني وبعضاهم بيقول لا النموت ونحيا يعني بيحنا أو مات ويرجع نحيا بعضهم بيقول كذا قالها وما يهلكنا قال إلا الدهر قال حتى الهلاك ما بلاك ما مع واحد يقول ده ويرجع الدهر ذي يهلك ما عديش يشتهي إن الله ذي بيتحكم بهذا الأمر وما يلكن إلا الدار وما مأهم بذلك من العلم ما مأهم أي دليل على أن الدار الذي بيسوي هذا ما بلا كذب قال إنهم إلا يظنون قال إنهم إلا يظنون يعني ما بلا يظنو ما بلا ما بلا ظن منهم كذا جاءوا إيه يعني يعني خيالاته ما معهم دليل وقاعد تنبؤ عليها ما إذا عليهم آياتنا بيانات ترجع له وإذا تلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا توبوا الى ابائنا اذا جاءت اياتنا اما سلحت آيات القران وظهرت يعني ظهرت لهم الادله الواضحه وش كان بده جوابهم وش كان معهم حجه يعني دليل الحجه هي الدليل وش جاء معهم دليل اذا جاءهم بالايات وبالأدلة ما معهم اي دليل إلا الا يقولوا إيه؟ إلا ان قالوا توبوا ابائنا قالوا هو لنا من إذا أنت بتشيء نؤمن نفقيا يوم آخر وين من كرامتهم؟ ما على كتب سيد الأولين بقولوا بيع ما يعني ما بيعتمدوا ما بيعتمدوا على قاعدة ولا على دليل ولا شيء ما معهم أي دليل ولا معهم أي قاعدة ولا بشيء يعني ما هو مسألة إن مثلا بهذا الأمر ما بلا مسألة هوا حتى إنه إذا جاء قالوا إيه إذا جيت تتبع عليهم الآيات وتبل مال الحجاج الواضحة قالوا ها الصديق أباءنا توب أباءنا إن كنتم صادقين قل الله ويحيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة يتبرنا الله يحيكم وغذي أحياكم وبايميتكم وارجع يردكم يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني هذا الأمر قال لا يشك فيه قالوا حتى يعني أولا هذا كلام من عند الله وأنتم ما معكم مستند من أي شيء أبلا كذلك تقولوا أبا أنا حتى أنا ما, ما عمجد ثانيا إن حتى قالوا إن العقل بيقول بكذا ما يعني العقل بيقول يعني كيف النبي يجي هذا الط بين الناس ولا يجي إنصار الضال يظلم ويقتل ويسفك دماء مدري كم ويرجع يموت ولا قدحه الانتقام ومظلوم ظل موه طول حياته ومس وخلاص الطالب هذا يعني ما عدل لابد أن يكون هناك يوم يتناسبوا فيه يعني إحنا نشترط الله أن الخالق على هذا يعني المصفى بالعذاب إذا ضروري شيء اتنافس الناس نجوبه قادر وخلق هذا ال الأكو... الكائنات كلها إذا لابد أن يكون هناك يوم يكون فيه منافسة لا يعني ولا المفروض أنه يمنع الظلم لكن الحين تبقى إيه يوم ينتصر في للمظلوم وينتصر من الظالم قال ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يوم يخسر المبطلون الله المالك للسماوات الذي ينبغي أن يعتمد على كلامه ويتبع كلامه ويتركه كل شيء غيره مثل قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون حين جاءت يقوم فرجع وترى كل امه جاسية. قال كل امه من هؤلاء يعني المخالفين وبيبدون على ركبهم من الخوف عاد ما قدو يعني ما قدو ما قدو ما جهنم كل أمة جاهزة كل أمة تدعى الى كتابها عاد ينبرجى يرى وكل واحد كل أمة قدم رئيئن يعلم بأعمالهم خائفين جاهزين على ركبهم يعني كانوا جاهزين كذا الحين جز واحد اتجاهل جاهزة كل الناس من الخوف وشدجه جهوا ما عاد يسروا يقفوا على أشرفهم ومنتظرين الأعمالهم. يعني قال كل أمة إيه تد أائلة كتابها يعني إلى كتابها يعني كأنها ال الوثائق حقتها يعني في الواقع تكتب كثيرة. من الحين تقول الوثائق التسجيلات حقتها حقت حدث كل الأفراد جاب تسجيلاتهم وجاي يرضوها عليهم. كل أمة تدعى أائلة كتابها. اليوم متجزءون ما كنتم تعملون ماذا حينه يقولوا يقولون بس جازه بأجل أعماله ما مه... عد إحنا معي يعني ما عد به وراي هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذه الوثائق تشهد عليكم هذا مثل الحين تقول صوركم ما كلها تعرض عليكم ما عد سابر تنكروا هذا الأمر ينطق عليكم بالحق يعني أنتم بتراحفوا أعمالكم كلها يجيء بيسجل يعني مسجل كل أعمال كل واحد باي كل طول حياتك سير جيرها قال هذا ينطق عليكم بالحق ما معكم اي مجال لستنا عن ذلك هذا كتابنا ينطق عليكم يعني قلنا كتابنا يعني يعني ما وثقناه علمنا قال به لنا افعالكم بيان ما في شك ولا في اي تزييف اننا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون الاستنساخ بيقولوا ينسخ واحد يعني يكتب، لكن اللي ينسخ واحد يعني يكتب من كتاب. قال نستنسخ يعني نأمر واحد ينسخ، فربنا ننسخ ونستنسخ. السين بيقولوا تأثير الطلب، السين تأثير الطلب. يعني يقول، استفهم يعني طلب فهم، نستنسخ يعني نطلب مع الملائكة من من منها يعني في الواقع يعني نستنسخ يعني نطلب الناس، من بنطلب قال نطلب الملائكة ينسخوا يعني كان بني قبل الملائكة يسجلوا كل أفعاله. هذا معنى نستنزه يعني كنا نأمرهم بأن وثقوا كل أعمالهم إننا كنا نستنزه ما كنتم تعملون اذا نكمل هنا نستنزه في الوعد معنى نطلب يعني إنهم إنهم نطلب نستنزه من؟ نستنزه الملايكة ما يعني نستنزه يعني نطلبها أنها تسجل وتوثق كل لحظة هذه بتجيش يعني يدي تمر بكم إننا كنا نستنزه ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات في ايش في ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين هذا ما بعد بعد فوز الذين كفروا افرم يعني قالوا في وقالوا لهم أما الذين كفروا خبر في وقالوا لهم مش الذين كفروا وقالوا لهم الآيات ما كان في عليكم الآيات ما كان بظهر لكم المعجزات. ما كان يدعوكم ما كان لكم العلماء ما كان ما كان فيكم الحظير ما كان فيكم يعرفوا الناس ما بيجي لك كم من موقف تجري به بتعرف يقول ما عم هو يقول قال ان اخرن تكون ايات تسجل عليكم فاستكبرتم وكنتم قوم مجرمين استكبرتم يعني أبيتم ان تسمعوا وكنتم قوم مجرمين يعني عاقل وإذا جيل إن وعد الله حق والساعة لا جه فيها قلت ما ندري ما الساعه تبخان انا مجرمين وهذا الكفار قال كما قالهم يحذرهم ان الله حق ترى اكيد باجي يوم الله شيء بضروري يتحقق قلت ما لا قال له قلت ما ندري متى ندري وش يعني عندك الساعه ما ندري متى الساعه ما وش يعني عندك الساعة. يعني تشبيه ما ما يعني يعني ان يعني يعني يعني بنقدر انه بايجي كذا عندك تبعوه يقول كذا يعني ربما تهيح تهي حتى في نفس نفس, نفس مسلمين يعني ما بلا بنقدر انه بايجي ما هو حالب واكد إن نظن إلا ظنة قالوا معناها هنا ما بيظن واحد لا ظن من يعني ظن ظن قالوا معناها إلا قال إن نحن إلا نظن ما احنا إلا نظن يعني ما فينا إلا ظن كانهم قال كذا ورجع قدم نظن على إلا لأن المعنى واوح لأن المعنى إن نظن إلا ظننا يعني لسنا إلا نظن هذا الأمر ما بالله بنقدر مدري كيف هو صدقالة كانوا يقولوا كذا فقالوا لنا العصر إن نحن إلا نظن ظن وقد قدمنا ظنه على إلا وجاء ونحن بتفاعله إن نظن إلا ظن وما نحن نستيقلم نحن متأكدين فلا تشغلون هذا هنا واتكحبونا كانوا يقولوا كذا وربما ما يجي بعض الناس يعني في فينا احنا ذا هنا برجع يطلعني يروح على الشيطان يقول عبد لي كيف وبجي كذا او لا الله اعلم ويرجع ولا إيه إيه ويا مثل ما وقع بها هؤلاء لا لا لكن برجع إيه برجع يقولوا له ما بتجالك أحد يقول لك كذا ما قد نبهه وطبعا مبلغ صار والله هذا أنا ما أستدعي إني كل يقولون لي كل ما أدلك مع التنا مع بعضهم في الجامعة مرة وفجأة فجأة كذا ما سمعناه مرة محاضرة بعد كذا ما سمعناه مرة إلى شيء تقول كذا ما جاء حصل كذا ما رأيتم حصل كذا ويذكرو له ولا عددي واحد يسوي قال وبدأهم سيئة ما عمل ورجع رأي واحد كل ما عمله أما رأي عم عمالة السيئة ولا بدأ لهم سيات الجعيرا على العذاب حكسي حمل قالوا له معنن كما إنها وراء بدأ لهم سيات عملوا يعني عليهم والله لهم عملوا العذاب وهو سيئة عملهم يعني عملهم بلا قالوا في الواقع ما هو سيئة ما من الله حجاب في الواقع ما هو سيئة. بلا بلا جزاء سيئة سيئة. في الواقع في الثاني ما هي سيئة. مساء يسوء الإنسان ايه لكن كل هذا اللي دا ما يسوء الإنسان كله ما يس بس يسوء الإنسان وبش من أخر أخر السيئة ما. العمل ال يعني على الخطأ خلوني فقال الجزا سياه قاله وبدارهم سيئات وما عملوا يعني يرجع يراجع جزاه لأن جزاء السيئات بيقولوا السيئة لا بيسيئة يعني بي ويسمى سيئة في الواقع ما نسياه هجيبة أما العذاب هو جهد يستأكل الله وبدأ لهم سريعات وما يحملوا إذن على المعنى الثاني إما جمعناها بدأت لهم أعمالهم رأي وأعمالهم ظهرت والله بدأ لهم العقوبة على أعمالهم يعني كيف يعاقون بهم يعني أحاطة بحيث ما عاد يمكن كريش الفرار أحاط بهم ما كانوا بي يستهزئوا أحاط بهم هذا العذيب باستهزئوا به كان باستهزئوا بالعذاب ما بالله مجابر ما هو صدق ولا بالله فذب. كيف عبا نبعث؟ كيف عبا نحيا؟ كيف عبا نسوي كذا؟ ويضحثوا من هذا الأمر ورجع قال رجع أي شيء وصلوا به أحاق بهم وحاط بهم ما كانوا بي وهو العذار وقيل اليوم ننساكم ورجع يقول يقال لهم حين بدهم يصيحوا ويستغيثوا وقيل اليوم ننساكم يعني مثل ما أنتم كما نتيتم نداء يومكم هذا أنتوا نسيتوا هذا اليوم ولا باليتوا به يعني حين ننسى الإنسان اليوم الآخر وذي بجرأها المعاصي والله إذا واحد ذكر اليوم الآخر صدق يمنعه ويجبه فرجع قلها إحنا إذا ننساكم مثل ما نسيتنا هذا اليوم إحنا قلنا رات وذكرناكم يعني مرات ومرات ومرات ومرات وما ما يعني لم تذكر ولم ينفع فيك إذا الحين قلنا مثل ما رضينا تسمى على ناهم إحنا نسمى على ناهم ننساكم كما نسيتم رداء يومكم هذا وما واكم النار ما عمعكم الله وما لكم من نافر للمعد أحد ما يمكن يجي لكم أي واحد ينصركم ولا يحميكم منها ذلكم السبب قال بأنكم اتخذتم آيات الله في الجواب ما كان بتعملوها بها وتستهزئوا بها ولا يتبالوا بها وغرتكم الحياة الدنيا رجعت إلى الدنيا وقدمتها ورجحتها وعندكم أنكم بأجي لكم كذا وإيش ورجحت حتى آثرتها على إيش على الآخرة لأنه موّث العظيم لا ما الحياة الدنيا يعني الطمع في الدنيا وفي أموالها وفي كذا فخلاكم إن, ان بيكأثر في كثير من الناس مثلا الناس باي ناس باي أكل حقوق الناس لأجل الدنيا باي ينكر باي ايه باي يتهم الناس لأجل الدنيا باي يعني معاصي كثير بسبب الدنيا معاصي كثير أكثر المعاصي بسبب حب الدنيا طويل كذلك غرّصكم الدنيا يعني إنكم يعني لحسوها عندهم ناء يعني جعلوها هالأشياء يعني فضّسوا على كل فضّس الحياة الغرب في القارة في ال بعد هذي يعني هذي مدة فيكم بعد رحتو تلاحظوها وتركتو إيش الاخر وغرّتكم الدنيا يعى يقول الواحد كذا وغرّتكم الدنيا ايش غرّتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ما نحن قدم في جهنم ما يمكن يخرجوا منها ولا هم استعتبوا ولا استعتبوا يستعتبون ولا عدا ربي قال لهم واصبروا بس يعني لا يطلب منهم ان يرضوا الله قال يعني لا لا يطلب منهم أن أن أن يرضوا ربي يعني ما ولا حث رافي ربي فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين الله الذي يستحق الحمد ويستحق الشكر رب السماوات هاربها ورب الارض رب العالمين فالذي ينبغي أن يحمد والذي ينبغي ان يعبد ولا يعبد غيره ولا يتوجه الانسان بالعباده الا اليه وله الكبرياء في السماوات والارض اذا حتى الكبرياء والعظمه والعلو والقدره يعني في السماوات وفي الأرض. فإذا المفروض انكم تلجأوا إليه ولا تستأنفوا لا تأنفوا من أي أمر يجيبه مهما كان الأمر وتنساقوا الأوامره ولا يعني بدون أي تردد وهو العزيز الذي لا يمكن أن يقف أمام أما أحد وأن يغلب أحد الحكيم في كل تصرفاته مبني على الحكمة لا يمكن أن يكون هناك فيها تصرفات غلط كل تصرف في حكمه ومنظعة اي يصاب إلى هنا واذا ان شاء هذا الشهر ان شاء الله في هذا الشهر احضرت <تصفيق>